وإذ نجيناكم من آل فرعون يسهمونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بناء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا